117. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 118. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينفع وكيف تعملون